عندما تكلم في كتابه عن هذه الصفة التي لا يحبها رب العباد عز وجل وصف هؤلاء الناس ووصف بعض الأفراد الذين يعني يلمزون الناس ويقعون في أعراض الناس هماز مشاء بنمين عتل بعد ذلك ذنين الذي لا يرتم حديثا ويل لكل همزة لمزة فالهمزة هو الإنسان النمام لما وصف الله أم جميل زوجة أبي لها تحمالة الحطب قيل أنها كانت نمامة حمالة للحديث يعني تحمل الحديث حتى أنها سوف تحرق والعاذ الله بالنار يوم القيامة نفس القضية عندما وصف الله عدد وجل امرأة نور وامرأة نوح فقال رب العباد سبحانه وتعالى فخانتهما فلم يوني عنهما من الله شيء وقيل دخل النار مع الداخلين قيل أن زوجة نور وزوجة نوح تقضي أسرار البيت وتنقل أخبار بيت هذين النبيين الكريمين هاتان المرأتان اللتان وصفهما رب العباد سبحانه بالخيانة والعياذ بالله رب العالمين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بشراركم قالوا بلى رسول الله قال المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الملتمسون للبراء أو الباغون للبراء العين طيب يعني السؤال هنا ما هي النميمة النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الاساد يقول فلان للمدير مثلا موظف يقول والله يا سيدي ان فلان يصنع كذا وكذا ان يغير قلب هذا المدير او المسؤول نحو هذا المرؤوس او الموظف او يقول الجار لجاره امرا معين يغير قلبه من ناحية انسان او الزوجة لزوجها او العكس لكن الفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة قد تباح في بعض المواقف التي وضحناها قلنا أن هناك ستة مواطن يجوز أن يباح فيها أن يعتاب إنسان الإنسان لكن النميمة لا تباح بأي حالة من الأحوال أي حال سبحان الله يعني دائما الإنسان يسأل كيف لا أكون متى أو كيف يتوب الإنسان من هذا الخلق المذموم وهذه الآفة الصعبة أولا هب جدلا أن إنسان جاء لينوم لك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 سوءا ولكن قل في نفسك لا بد ان هذا فاسق والله عز وجل ينهاني ان جاءني فاسق بنبأ لا يجب ان اصدقه ابدا هذا هو الامر يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا او فتتبتوا ان تصيبوا قوما مجهالا فتصبحوا على ما تعالت لدينا امر الاخر يعني هناك اعلى درجات العبادة لله عز وجل هو الحب في الله والبغض في الله ان تضغط هذا الانسان في الله لانه انسان يقوم بفعل كبيرة يغر قلبك نحو اخيك المسلم او نحو اختك المسلم او نحو اهلك او اهل اي انسان موجود بهذا المنطب ثم لا تحملك نميمة هذا الانسان على ان تتقصى الحقائق ويبعثك يكون من مدعاه الى التجسس والبحث عما عن, عن صدق ما يقال او صدق ما لا يقال امر الذي يعني لا ترضى لنفسك هذا الذي ثكي لك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 شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هذا الوجه وهؤلاء الوجه أو يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه والعيذ بالله أيضا روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الجنة قتات والقطات هو النمان يعني الرجل الذي جاء لعلي كرم الله وجهه وهو أمير المؤمنين ونم عنده في حق إنسان قال له علي يا هذا نحن نسأل عن ما قلت فإن كنت صادقا نقتناك نقتك نكرهك لانك تنقل كلام يغرب صدورنا نحو اخينا او فلان الذي دخلنا تع وان كنت كاذبا عقبناك وان شئت ان نقيلك اقلناك قال اقبل يا ابن يعني كأنه لم لا لا لا لم يقل شيئا يعني سبحان الله العظيم المسلم بهذا المنطق يعني لا يسمح للانسان ان ينمى انسان عن انسان الامامة او ينقل له كلام ذلك يعني نغلق هذه المصيبة لان الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصريحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر هكذا نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر حتى ان كان النمام هذا صادقا فالله عز وجل وصف وصفا سيئا لهؤلاء هماز مشاء بنمين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 نحو صاحبي هذا هو الأمر الأول ثم إذا كان هذا الإنسان قد يعني أفضى إليك بسر معين واعتملك على سر معين نحوي فأنت خائن للسر وطالما أنت تنقل عن فلان فقد سوف تنقل عني إذن حديد سوف ينتنع أي إنسان في أي مجلس من المجالس إذا صنعنا هذا سوف ينتهي أي ممان أن ينم إلينا في اي خبر من الاخبار ولذلك رفع رجل رقعة في صاحب ابن عباد يحثه فيها على اخ مال يتيم والعيذ الله. وكان هذا المال مالا كثيرا فكتب صاحب ابن عباد على ظهرها النميمة قبيحة وان كانت صحيحة والميت يرحمه الله واليتيم صبره الله والمال نماه الله والساعي لعنه الله والعيذ بالله رب العالمين. يعني إذن الإنسان لا يفعل إلا في خير لا يقدم إلا خيرا إنسان المسلم يعني لا يغب قلوب المسلمين لا يغب قلب مسلم على مسلم الأمر يجب أن يتوقف الإنسان عنده وأمر النميمة هذا آفة مرضولة لا يحبها الله ولا رسوله ولا المؤمنون وأنت أخى الإسلام يجب عليك أن توقف لسانك